صور انفسنا ونسقيات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير اله هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النور ثم أما بعد نبدأ اليوم إن شاء الله في الفصل الرابع وهو يتناول الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر من الأمور المهمة جداً والتي كثر ذكرها في القران وبالاخص في القران المكي واوضح الله سبحانه وتعالى في غير ما ايه ان سبب الطغيان هو عدم الايمان بالبعث وعدم الايمان بالجزاء يوم القيامه وان فساد حال الانسان في دنياه يكون بصوره اساسيه منبعه الخلل في هذا الركن اللي في الايمان بهذا الركن طبعا ان شاء الله يعني ايه سيمكن في نهايه الفصل ثمرات الايمان بيوم الاخر لكن اقول لحضراتكم ان امر في غايه الاهميه يقول المبحث الاول اشراط الساعه تعريف اشراط الساعه وانواعه تعريف اشراط الساعه الاشراط جمع شرط بفتحتين ومحركه جمع شرط وهو العلامه وقيل اشراط الشيء اوائله جاء في لسان العرب والاشتقاقان متقاربان لان علامه الشيء اوله لان علامه الشيء اوله والساعه جزء من اجزاء الزمن ويعبر به عن يوم القيامه قال تعالى وعنده علم الساعه والساعه من اشهر اثناء يوم القيامه في النصوص الشرعيه وكلام الناس وكلام الناس وسمي ذلك اليوم بالساعه لانه ياتي بغته فيفاجئ فيفاجئ يفاجئ الناس في ساعه يبقى ليه بيسمى يوم القيامه بالساعه لانه ياتي بغته فيفاجئ الناس في ساعه بما حدث او السبب الثاني لتسميه يوم القيامه بالساعه كما قال ابن حجر لسرعه الحساب فيها لسرعه الحساب فيها يعني سرعه الحساب يوم القيامه يسمى يوم القيامه بالساعه واشارات الساعه لما نضم بقى المعاني اللي في بعض يبقى اشارات الساعه علامات او بدايات واوائل يوم القيامه صح يبقى اشراط الساعه يعني علاماتها واماراتها التي تقع قبل قيامها قال تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها في فائده لطيفه هنا ذكرها ابن حجر رحمه الله قال الحكمة في تقدم اشراط الساعة على الساعة يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل بين يدي الساعة اشراط وعلامات ليه يقول الحكمة فيها ايقاظ الغافلين وحثهم على التوبه والاستعداد لو احنا بندرس هذا الباب لازم لازم نضع هذا الامر في حسباننا ان احنا واحنا ندرس هذا الباب لابد وان نستحضر هذه المعاني وان تثمر او تثمر دراسه هذا الباب في قلوبنا خيرا ومن الحس على التوبه والمسارعه في الخيرات والاستعداد للقاء الله عز وجل والاستعداد ليوم القيامه وبنحو ما قاله ابن حجر قاله القرطبي ايضا في كتاب التذكره عن الحكمه في تقدم اشراط الساعه على الساعه قبل ان ندخل في اقسام في اقسام اشراط الساعه في ظاهره موجوده الان تصح ان نسميها بظاهره العبث في اشرف الساعه العبث اشرف الساعه لازم نعني بكلمه العبث في اشرف الساعه نعني بها مخالفه القواعد الشرعيه والادله من القران والسنه التي يجب علينا ان نؤمن بالساعه واشاراتها وما يقع فيها من خلال هذه القواعد الشرعيه ومن خلال هذه الادله في بعض النزله بيتقط هذه القواعد بيتقط هذه الادله ويشرع في تقرير امور او الجزم باحداث ليس عليها دليل ولا برهان ايه السبب اللي يخلي في عبث باشراط الساعه او قبل الاسلام حتى نقول ايه هي المظاهر يعني ايه مظاهر العبث اشراط الساعه من ضمن المظاهر مثلا الكلام عن المهدي هيجي معانا دلوقتي ان شاء الله من اشراط الساعه ايه ظهور المهدي عليه السلام وان هو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الايه الاوصاف اللي تيجي معاه وإن هو بس يبايع بيضركنه المقام وإن يملأ الأرض عدلاً وخصداً بعدها ملأة جوراً وظلماً إلى آخر حزكاً كل فترة كده ليطلع لنا واحد أنا المهدي وظلان عليه بيطلب الباية على النفس ويدخل في حروب ويدخل في سفك دماء تنتهي فتنته بعد أن تكون الأرض شاربت من دماء المسلمين شوف بقى مثلا لو قرات انت قصه محمد بن تومرت في المغرب وحركه الموحدين وما فعلوا باهل المغرب و المهدي السوداني اللي ادعى المهدي في الايه في السودان وال المهدي اللي هو القحطاني في في السعوديه في حرم في كل مره من هذه المرات يعني تسور فتنه عمياء وتراق فيها دماء من المسلمين دماء معصومه وحسبنا الله ونعم الوكيل وايضا من مظاهر العبث اشراط الساعه في بعض الناس يحدد موعد يوم القيامه كده اه والله يحدد موعد يوم القيامه موعد نهايه العالم يحدد موعد يوم القيامه يحدد موعد نهايه العالم ازاي طيب ربنا شرحت عليه اقول إن الساعة أتيتهم أكادوا أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده عي المستعى ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت وأيضا من العبث في أشراف الساعة الكلام بقى عن إن المسيح الدجال ظهر في حتة وسيجي بلك سورة يصور واحد وشروه على مواقع التواصل الاجتماعي او على شبكات معلومات شبكه النت انترنت ودي ليه يقولك المسيحي ده قال ظهر في البلد الفلانيه وعابس بعقول الناس برضه من ضمن الحاجات تحميل بعض الظواهر اللي تحتمل و يعني التكلف في تفسير بعض الظواهر وبعض الاحداث غزو امريكا للعراق يبقى ديت معارك اخر الزمان اللي هيبقى فيها الملاحم بين المسلمين وبين الروم كلام يعني ايه تكلف وادعاء وعبث بهذه الاخبار الثابته ووضعها في غير موضعها ايه بقى الاسباب اللي تؤدي الى هذا العبث في الايمان بهذا الركن الجليل وهو الايمان بيوم الاخر اولا كثره الفتن في العالم في حاله ناحيتها الان ووقوع كثير من علامات الساعه الصغرى فده بيغري الناس بالترقب وتوقع وتفسير اي شيء يحدث بانه من علامات الساعه وانه من اشراطها ثانيا ذهاب العلماء الاثبات المؤهلين الذين يزينون الامه وذهبهم يعني ذهاب مجملهم ومعظمه والا فان الارض لن تخلو من قائم لله بحجه ولكن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا وانما يقبض العلم قبض العلماء فاذا ذهب اعيان العلماء ورؤوسهم وبقيا في الناس من يتصدر وليس له حشمه هؤلاء العلماء الاجلاء يصير الامر مريج مضطرب ومختلط وليس هناك من يحسم النزاع ويفصل فيه ثالثا الاضطهاد الذي يعاني منه المسلمون عالميا في معظم بلدان العالم وفي داخل معظم البلدان المسلمه وحكومات تتسلط على ابناء الاسلام والطهر الاسلامي فده بيحدث عندهم نوع من الرغبه في الفرار من هذا الواقع المر الاليم الى واقع اخر يكون فيه الخلاص والنجاه خلاص كله منتظر المهدي يجي او يرجع السبب الرابع من أسباب العبث في عشرات الساعة وظهور هذا الخلل هو ما سمه الشيخ محمد بن اسماعيل مقدم حفظه الله سمه ظاهرة التطبيع مع الإسرائيليات نعم عملية التطبيع مع الإسرائيليات القديمة المعصرة اللي هي الأخبار الإسرائيلية النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوه يبقى انت لا تصدقهم ولا تكذبهم لانك لا ربما اتوا بحق فكذبتم فيه او ربما اتوا بباطل صدقتهم فيه طيب الان كثير من الناس بيستند على هذه الاسرائيلات لا سيما اللي رويت في كتب عن الفتن وكتب عن اشراط الساعه وغير هذا ويأتي بهذه الـ الـ الاثار ويعمل منها كتب ويعمل منها مواضيع وطبعا ده امر في غاية الخطور ايضا ننبه ان في الباب ده بالذات ان النفس ملعة بالامور الغيبية والبحث فيها وان في امراض نفسية وامراض ذهنية بتصيب الانسان متعلقة بهذا الباب يعني في واحد جاي بيصيب مرض نفسي كده يتخيل مثلا ان هو نبي او يتخيل ان هو المهدي او يتخيل ان هو مره حصلت معانا هنا في المسجد في رمضان وفي اخر رمضان كده واحد قام واخر الامام صلى ودخل تقدم هو للصلاه وبيكلموه قام شرخت فيهم كده وكان طبعا واضح ان هو عنده نوبه من هذه النوبات وهو على هيئه السول متسنن يعني سنن علاء ملتحي هو ده بقى يتكلموا بعدين بعد كده هم بعد ما يخلص الصلاه بيتكلموا عنه قالوا انا المهدي واضح كان واضح جدا ان هو عنده حاله يعني حاله ذهنيه او حاله مرضيه الامر ده فده برده جزء وكثير من الناس مش فاهم يعني برده كثير من او بالذات بعض الاوساط المتدينين فشالين يعترفوا الى الان بان في حاجه اسمها امراض نفسيه مرض نفسي اللي عنده صداع اللي عنده مغص اللي عنده شلل زي الان في امراض نواقل كيميائيه بتقل في الجسم بتحتاج ان هي تاخد علاج دوائي وعلاج سلوكي عشان تتعالج كتير من الناس شايفين ان ده دجن ده ده للاسف امر احنا محتاجين نعدله بالذات في اوساط المتدينين يقول لك يا عم لا لا مفيش حاجه اسمها طاي مفيش حاجه اسمها مريض نفسي مفيش حاجه اسمها طب نفسي ده كلهم مرضى نفسيين ده كلام غلط طبعا اه هناك بعض الاطباء النفسيين بيخطئ في العلاج انه بيامر للمريض بانه ايه يعني مثلا اللي بيوسوس من الصلاه او بيوسوس من الطهاره ويقول خلاص ما تصليش هو ايه اعمل او مثلا يقول ايه يقول للواحد ايه هدي اعصابك اسمع موسيقى او ما تعيش نفسك في كبت اعمل اللي انت عايزه دي كلها ممارسات خاطئه في العلاج السلوكي لكن بسبب الممارسات الخاطئه ده نلغي ان في حاجه اسمها مرض نفسي والطب النفسي والعلاج النفسي وانا بقول لحضراتكم كتير من من الناس مريض وبيذهب للمتدينين ويقروا عليه ده ويبتديوا يشوفوا عليه عفريت ولا وش عفريت وفي النهايه بيستبعد تماما الخيار بتاع ايه ان هو يتعالج علاج طبي محترم ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعله في الشركه ندخل في موضوع انا بس انا كنت اردت اني انبه على هذا الباب لان انا فوجئت في الفتره الاخيره ان في افلام عالميه بتنتج بتتكلم بقى عن الايه عن عمر الزمان وعن ان باقي من عمر الارض كام سنه وان بعض ال روايات او او الكتب اللي اولفت عن ان مثلث برمودا اللي هو في المحيط الاطلنطي هناك وفي المحيط الهادي فيه مكان اللي بيختف السفن وهناك المسيح الدجال وقصص بقى وايه وحكايات فانا اردت ان انا انبه اخواننا على بطل هذا الكلام اقسام اشراط الساعه اشراط الساعه واماراتها تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول الامارات البعيده الامرات البعيده عن العلامات البعيده اللي هي ظهرت وانقضت منها بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فان بعثه النبي من من اشراط الساعه في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين بعثت انا والساعه كهاتين كذا وضم السبابه والوسط ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فإن انشقاق القمر من علامات الساعة ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة في الشام بصرة مدينة في الشام على ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل لبصره وقد خرجت هذه النار على ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل جمادى الاخره سنه 54 و660 وست و600 وكان خروجها من شرقي المدينه النبويه وسالت بسببها اوديه من نار وارتاع أي خافة وفزعة وارتاع الناس منها ورأى ضوءها أهل الشام ورأى أهل بصرة وهي أحدى قرى دباشق أعناق الإبل في ضوئها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحادثة مذكورة بجملتها في البداية والنهاية وفي كتب التاريخ في حوادث سنة ستة مئة واربعة وخمسة الخسم الثاني الامارات المتوسطه يبقى اللي فات ده كان عباره عن امثله فقط امثله لبعض العلامات الايه اللي, اللي وقعت وانقضت الامارات المتوسطه وهي العلامات التي ظهرت ولم تنقض لم تنقض بل تتزايد وتكثر وهي كثيره جدا منها ان تلد الامه ربتها يفسرها هونا يقول ان تلد الام تربتها الام اللي هي المراه المملوكه وولدها من سيدها بمنزله سيدها لان مال الانسان صائر لولده ومنها تطاول الحفاه العراد رعاء الشاء في البنيان الحفاه اللي هما بيسيروا بلا نعال وكون ده الغالب على حالهم وقد ينتعلون احيانا لكن الغالب ان هم بيمشوا ايه فيين العرا مش معناها ان هم عريانين لا العرا يعني فيما دون العوره او بيستروا عوراتهم لكنهم يغلب عليهم البساطه في الملبس فمثلا تجد بعض رجالهم يلبس الايه الازار وقد لا يلبس رداء باعلى الصدر لكن مش معنى العرا هنا ان هو ايه يكشفون الاورات لا العرا ان هم يعني عندهم بساطه في الملبس و يعني يلبسون الثياب البسيطه يلتكات تستر سوائتهم ولا يترفهون في اللبس رعاء الشاتي او رعاء الشاء اللي هم رعاه الغنم ومعنى تطاولهم في البنيان اللي هو بعد ما كانوا يسكنون خيام الشعر وعايشين حاجه بسيطه جدا هيبتدوا في ابراج وفي مباني عاليه بعض الناس خد من الكلام ده أن يظم بناء الأبراج وبناء العمارات وهذا لا يوجد أي مزامة شرعية هنا لا إخبار ما هي المزامة الشرعية هنا لأن الناس تسكن في أبراج أو تسكن في عمارات لا يوجد أي مزامة شرعية لا كل هذا إخبار عما سيحدث على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تخدم في فصل الأول من هذا الباب وفيه قال فأخبرني عن الساع قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وانثر الحفاه العراثه العاله تعالى عن الفقراء رعاء الشاء يتقاولون في البنيان ومنها خروج دجالين 30 يدعون النبوه كما جاء في حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعموا انه رسول الله وفي سنن ابي داوود والترمذي من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعموا انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي سؤال ايهما سيكون في امتي ثلاثه كالذبون طب ما ممكن دلوقتي لو في شارع واحد بس يطلع منه 40 واحد يقولوا احنا انبياء دي صعبه ايوه يشتهر قال الحافظ ابن حجر وليس المراد بالحديث من ادعى النبوه مطلقا فانهم لا يحصون كسره لان ذلك غالبا ناشئ عن جنون ويشوف سبحان الله ابن حجر انه كان من العلماء الفضلاء فاهم ازاي ده سابق عصره قلت لكم فعلا المساله دي جزء كبير منها ناشئ عن ايه عن امراض ذهانيه يعني امراض عقليه حال اللي هو بيبقى فاقد فاقد التكليف اي زياره للمستشفى ربنا عارفين اويكوا يعني مستشفى الامراض النفسيه او العافاه سواء هنا في في المستشفى العام او في مستشفى الجامعه في طنطا تشوف الحالات لا لا تشك لحظه بالكلام انا بقول لك ده جديد مين هو اللي بيقول ان هو نبي ومين اللي بيعتقد ان هو المهدي وبعض وفي ناس مساره بيعتقد ان هو المسيح وبعضهم كان يعتقد ان هو الله والعزه بالله يوصل لمرحله من الضياع العقلي التام فابن ابن حجر يقول ليس المراد بالحديث من ادعى نبوته مطلقا فانه لا يحصل كذرا غالبا ينشا عن جنون انما المراد ومن قامت له شوكه من قامت له شوكه وبدت له شبهه كما وصفنا لو وصفهم بقى زي المختار بن ابي عبيد الثقفي وطلحه بن خويلد الاسدي ومسلمه الكذاب واسود العنص وغيرهم وبيلحق لهم من الازمنه المتاخره بقى البهاء والباب وغلام احمد القدياني دوله العلوي البابيه والقديانيه والبهائيه وطبعا دولت ما تكملوش في ادعاء النبوه كسيره الموضوع ادعاء النبوه بعد كده ايه توصل معاه ان هو يبقى اله ولا حول ولا قوه الا بالله وهؤلاء ينسبون زورا الى المسلمين وهم ليسوا مسلمين وكان بيعدهم على المسلمين دول صنيعه الاحتلال اكبر مركز للبهائيه فين حد عارف لا وقبر البهاء نفسه والمركز او يعني المعقل السياسي بتاعها في عكا في صرعيه ودول صنيعه احتلال دول كانوا صنيعه احتلال منشاهم كان في الهند وكانوا صنيعه الاحتلال الانجليزي هناك وبعد كده تم استثمارهم من قبل الصهايونير عليه ومنها انحصار الفرات نهر الفرات انحساره عن جبل من ذهب يعني المايه بتاعه النهر هتنحسر خلاص تنتقص كده وتجف الدنيا تنحسر هتكشف اللي تحتها بقى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه على ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 100 99 ويقول كل رجل منهم لعل اكون انا الذي انجو وهذه العلامه لم تقع بعد وهذه العلامه لم تقع بعد طب ليه هو فصلها عن القسم الثالث لانها مش من العلامات الكبرى لا ليست من العلامات الكبرى طيب القسم الثالث العلامات الكبرى شوف الحديث اللي فات ده سبحان الله يعني حديث اللي فات ده وهو يتخلى الامل وما يفعله في الانسان طول الامل ويفعله في الانسان وبيامل في الدنيا نسبه نجاته 1% نسبه النجاح من القتل عشان بس لما نشوف الاحداث اللي بتحصل الان والصراعات تفهم الدنيا صح دي ده سبحان الله يعني الانسان بيغير الوحي وبغير القران والسنه يكون اجمل بالانعام شو بال الانسان في ابشع صوره اذا لم يهذب بالوحي يكون في ابشع صوره من الطمع والطغيان والانانيه وال وال الظلم والافتراء وغير هذا جبل من ذهب يروح يقتتل عليه نسبة نجاته واحد في المية لا يمنعه هذه النسبة من انه روح ويعلل نفسه يقول ايه لعلل اكون انا جاز ينرى القسم الثالث العلامات الكبرى وهي التي تعقبها الساعه اذا ظهرت وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء رو مسلم في صحيحه من حديث حذيفه ابن اسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعه قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 ايات فذكر الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وياجوج وماجوج والثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم ان العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث اللي هي ايه اللي هي ذكر المهدي وهدم الكعبه ورفع القران وما ذكر في حديث حذيفه ابن اسيدس والخسوف فانه ان كانت من علامات الساعه بلا شك كما هو نص الحديث الا انها تقع قبل العشر العظمى وهي مقدمه لها ويشهد لهذا ما جاء في روايه اخرى من حديث حذيفه بن اسيد وقد خرجها مسلم ايضا وفيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات حيث قال ان الساعه لا تكون حتى لا تكون تكون هنا تامه لا تكون يعني لا تقع او لا توجد حتى تكون عشر ايات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيره العرب والدخان والدجال ثم ذكر بقيه العلامات قال القرطبي فأول على ما في اول الايات علامات هذه الروايه الخسوفات الثلاث قد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وه وفيما يلي عرض لهذه علامات العشر مفصله مفصله بادلتها العلامه الاولى خروج المهدي وهو رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي او الله عنهما يخرج وقد ملات الارض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه محمد بن عبد الله على ما روى ابو داوود والترمذي والحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه حسني واسم ابيه اسم ابي يملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما العلامه الثانيه ظهور المسيح الدجال و قال ابو القاضي ابو بكر بن العربي ظل قوم فرواوه بالخاء المعجمه فقالوا المسيخ وشدد بعضهم السين فقال المسيح ليوزيزه عن عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال المسيح الدجال وعيسى عليه السلام مسيح الهدى كما ذكروا الحافظ الحجر في فتح الباري فما تلاقيش واحده يعني من ضمن الحاجات المخالفات الشائعه جدا انك تلاقي واحد يقول المسيه الدجال ما فيش حاجه اسمها المسيخ هو المسيخ الدجال بالحقي ا وهو رجل من بني ادم يخرج في اخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق بعض الناس اللي كانت بتنكر الاحاديث ديت اللوم دلوقتي اللي انتم شايفينه قدامنا الان الناس بتفتن بالاعلام وهم ما معهمش ايه لا معاهم بقى جنه ونار ولا معاهم يقول الارض تبوت فتنبث ولا اي حاجه الناس تفتن بالاعلام المزور الكاذب وتصدقه فيبقى الفتنه بالدجال اعظم فيفتن به كثير من الخلق يجري الله على يديه بعض الاعمال الخارقه بعض الاعمال الخارقه ويدعي الربوبيه ولا يروج باطله على المؤمن ويدخل الامصار كلها الا مكه والمدينه لا يصلط على مكه والمدينه ومعه نار وجنه فناره جنه وجنته نار وقد دلت الاحاديث الصحيحه على خروجه منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في امتي فيمكث 40 لا ادري 40 يوما او 40 شهرا او 40 عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروه بن مسعود يعني كانه بيشبه عيسى عليه السلام بعروه رضي الله عنه وارضاه فيطلبه فيهلكه وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأسنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال اني انذركمه وما من نبي الا قد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن ساقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور العلامه الثالثه نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء الى الارض حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدجال كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنه اما الكتاب في يقول الله تعالى وانه لا علم للساعه لعلم للساعه يعني علم من اعلامها وشرط اشراط الاشراط الساعه وقد استدل بهذه الايه على نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا ينقل هذا عن ابن عباس على ما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامه كما دلت على نزول عيسى عليه السلام الاحاديث الصحيحه في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحده خيرا من الدنيا وما فيها عيسى عليه السلام ينزل في اخر الزمان ينزل متبعاً للنبي عليه الصلاه والسلام ولشريعته وليس جاي وليس نازلاً بوحي اخر او بشريعه اخرى فينزل يصلي بصلاه الايه يصلي صلاه المسلمين وفي بعض الروايات انه يهتم بامانهم ياتموا بامامه طيب هيكسر الصليب لان الصليب ده رمز الوثنيه ورمز الكفر عند النصارى اللي بيزعموا فيه اللي بيزعموا فيه ان الههم صلب عليه ف يكسره لانه نزل بنفسه امامهم ويقتل الخنزير لان هذا مما افتروه في دينهم فلم يشرع لهم الخنزير ولم يحل لهم هم يتداينون بذلك ترين ان صاروا يتداون بالنجاسات فلذلك هم يؤخرون الخنزير لانه من اخس الدواب ويعيشوا على على الايه على النجاسات هم يتداون بترك النجاسات مستغربين من دي يتداون بترك النجاسات راجع كلام ابن القيم راجع كلام ابن القيم في كتاب اغراسه اللاهثان في لقاء للوقاي من الشيطان وهو بيتكلم في نهايه الكتاب عن تلاعب الشيطان بامه النصارى وكلام ابن القيم ايضا في ذكر هذه الامور في هدايه الحاره في الاجوبه عن اسئله اليهود والنصارى احنا بنستسمحكم نخلص بس الدرس. عاوز اخلص. التقارير ماشي ولا خالص مش مشكله بس. تمام بقى الاستاذ عو زي ما عشان الوقت المفروض يبقى الساعه 10. مش معانا وقت خالص. وخروج يأجوج ومأجوج العلامه الرابعه وهم خلق كثير لا يداني لاحد بقتالهم لا يداني لاحد بقتالهم يعني لا قدره لاحد بقتالهم قيل انهم من ولد يافث من ولد نوح عليه السلام وقد دل على خروجهم الكتاب والسنه قال تعالى حتى اذا فتحت اجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا واخرج الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم اجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصابعه الابهام والتي تليها كده وفيها فائده ان الانسان اذا فزع ورا ما يفزعه فيعتصم بذكر الله ولا سيما قول لا اله الا الله العلامه الخامسه هدم الكعبه وسلب حليها على يد على يد ذي السويقتين من الحبشه كما صحذ بذلك السنه فقد اخرج الشيخاني من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه وروى الامام احمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه ذس ويقتين من الحبشه ويسلبها حليهها ويجردها من كسوتها ويسلبها حليهها ويجردها من كسوتها ولكانني انظر اليه صيلع وفيدا يضرب عليها بمسحاته ومعوله يبقى <سؤال> دي <سؤال> <سؤال> من العلامات اللي هو هدم الكعبه وسلح عليها علامه السادسه الدخان وهم بعذب دخانا عظيما من السماء يغشى الناس ويعمهم وقد دل على ذلك الكتاب والسنه قال تعالى فارتقب يومئذ السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ومن السنه حديث فضيله بن اسيد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انها لن تخوم حتى تروا قبلها 10 ايات فذكر الدخان والدجال والدابه العلامه السابعه وطبعا الدخان ده فيه اختلاف في تفسيره اللي ورد في الصوره في في سوره الدخان ورد عن ابن مسعود انه ما راه الناس في مكه عند المجاعه فكان احدهم من الجوع يرى كانه يرى دخان بعينيه من شده الجوع وما يغشى عليه العلامه السابعه لكن الدخان ثابت حتى لو لم يثبت بهذه الايه فهو ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلامه السبع رفع القران من الارض الى السماء فلا يبقى منه ايه في سطر ولا صدر الا رفعت يعني الناس تفتح المصاحف تلاقي مصحف ابيض مش حاجه والناس اللي حافظه القران لا تجد منه في صدورها ايه وقد دلت على ذلك السنه فقد اخرج البمجه والحاكم من حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك وليسر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية العلامة الثامنة طلوع الشمس من مغربها وقد دلت على هذه الآية النصوص من الكتاب والسنة قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيرا فقد ذكر فقد ذهب جمع من المفسرين الى ان بعض ايات ربك هي طلوع الشمس من مغربها قال الطبري بعد ذكره اقوال المفسرين في الايه واولى الاقوال بالصواب في ذلك ما تظهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها روى الشيخ خان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت فرااها الناس امنوا جميعا اجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيرا العلامه التاسعه خروج الدبه وهي مخلوق عظيم قيل ان طولها 60 ذراعا طولها 60 ذراع 60 ذراع شوف يعني ايه يعني هتبقى كام متر بقى يعني في حدود من خم... 25 متر من 20 ل 25 متر سبحان الله بقى خلاص ا ذات قوائم ووبر وقيل هي مختلفه الخلقه تشبه عده من الحيوانات وقد دل الكتاب والسنه على خروجها قبل قيام الساعه قال تعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابه الارض واخرج الامام احمد عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابه فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيره فيقول ممن اشتريته فيقول ممن اشتريته فيقول من احد المخطمين يبقى الخطم اللي هو الوسم الوسم يعني العلامه والخراطيم اللي هي الايه الانوف فتسم الناس على وجوههم وعلى انوفهم وقد صحح سند الحديث الهيثمي وغيره من المحدثين علامه العاشره خروج نال عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى محشرهم وهي آخر العلامات العظام وقد دلت على هذه العلامة السنة كما جاء في حديث فذيفة ابن أسيد المتقدم والذي خرجه مسلم وفيه وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرب الناس إلى محشرهم في الواية من حديث فذيفة ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس فهذه الامارات اعظم اشراط الساعه التي تقع قبل قيامها فاذا انقضت قامت الساعه باذن الله تعالى وقد ورد ان هذه الامارات متتابعه كتتابع الخرز في النظام يعني في الخيط فاذا ظهرت احداها تبعتها الاخرى رواه طبراني في الاوسط عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الايات بعضها على اثر بعض يتتابعنا كما تتابع الخرز في النظام نقف هنا ان شاء الله استغفر الله القديم اقول قولي هذا استغفر الله يا رب اه الترتيب اجتهادي ترتيب علامات الساعه اجتهادي واقع في اجتهاد بين العلماء مش قطعي